موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعاد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقترد الوعد حط فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويننا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء إياها تم ما وردواها وكلون فيها خالدون لقون فيها زفير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 لا وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسنا، وهم في مشتهى أنفسهم خالدون. لا يحزرهم الفزع الأكبر، وتتنقاهم الملائكة ماذا يومكم؟ هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطعي السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يا لتقاعباد الصالحون إن في هذا لبنا غل قوم عابدين وما أرسلك إلا رحمة لعالمين والإن ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أجري أقريب أم بعيد ما تعدون إن له يعلم الجهر من القرن ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستوان